وَأَذْكُرُونَ إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَوْضَعْتُنَّ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون, تعلمون. وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا فقل الله يجعل لكم ثرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو أو يخرجوك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 فإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون